بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبتهم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأم من قبل ومن بعد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 بالبينات فَمَا كان الله ليظلمه فما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوءاء كذبوا ايات الله وكان بها استهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيدهم اليه ترجون ويوم تكون الساعه ينبث المجرمون ولم يكن لهم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 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَمَا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِلَىٰ صِرَامًا ثُمَّ ومن آياته أن خلق لكم من آفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 في ذلك لآياتي لقوم يسمعون ومن آياتي يريك بالبرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ خَلْقَهُمْ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ دَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۚ هَلْ مِن مَّنْ مَّلَكَ تَائِمَتَ شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذي نظله أهوام فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِكْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرًا نَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ مُقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرًا الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مِنَ المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعهم كل حسب بما لديهم فرحون وإذا دَعِ الرَّبَّ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَىٰ إذا أَنَاكُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا قربا حقا والمسكين وبن السبيل ذلك خير ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك والمسكين المفلحون وما اتيتم من ربا ليغبو في اموال الناس فلا يغبو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك فاولئك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 ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليوذيقا بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ من قِبَلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا تَرَدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ لَا تَرَدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُصَدَّعُونَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عمل صالحا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من فَضْلَهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ أي يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ, مبشرات وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فَاصْبِرْ لِتَبْتَئِنَ مِنْ فَضْلِي وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَدَاوُا بَيِّنَاتٍ فَتَقَمَّنَا مِنَ الَّذِينَ وكان حقا علينا نصر الممنين يا الله الذي يرسل رياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الذي يخرج من خلاله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 رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لنحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا ثراء مصفرا لغلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الرمي عن دلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون أولا الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوته ثم جعل من بعد قوته ضعفا ثم جعل من بعد قوته ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وَقَالَ الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع لهم معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا الكرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا تبطلون كذلك يقبع الله ولا قلوا بالذين لا يعلمون فاصبر إن عاد الله حق ولا يستخفنك الذين لا